الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه الميته ا الحمد ل لله إن نحمده ن و س ت ع ن ن ه و س غ ف ر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 و أ ن ا ر به قلوبا عميا وهدى به من الضلاله و أ ش ه د أ ن الله لا إ ل ه غيره ولا رب سواه ولا إ ل ه معه هو قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إ ل ا ما يريد خالق بلا ح ا ج ة ورازق بلا مؤنى ومميت بلا م خ ا ف ة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 أ م ا بعد عباد الله يعيش عالمنا ا ل إ س ل ا م واقعا مريرا مؤلما يندى له الجبين وتتقطع له القلوب ف أ م ة ا ل أ م د ا د ا ل م ؤ ث ل ة والتاريخ الناصع و ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ش ر ق ة والمنهج القويم و ا ل ش ر ع ة ا ل م ح ك م ة أ ص ب ح ت في ذيل ا ل أ م م وقد تداعت عليها ا ل أ م م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 وفي ر و ا ي ة ك ر ا ه ي ة القتال وهو القائل صلى انما ل ل عليه وسلم ه إ جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أ م ر ي ان هذا العالم ا ل إ س ل ا م ي بحضارته الثره وقيمه ا ل ح ي ة وثرواته ا ل ذ ا خ ر ة فيه الفقر والجوع والحرمان والقتل والتشهيد والذل والهوان والخور والعجز والعجز عن بناء المشروعات وعن ص ن ا ع ة ا ل ح ض ا ر ة وعن اختراق ا ل أ م م وعن ا ل م ح ا ف ظ ة على نفسها ولو أ ن ي تساءلت سؤالا مشروعا ماذا تفقد أ م ت ن ا ا ل إ س ل ا م ي ة إ ن حالها اليوم يذكرني بحال ا ل أ ن د ل س في أ ي ا م غ ا ب ر ة و أ ذ ك ر ق ص ي د ة أ ب ي البقاء الرندي وهو ي ر ث إ اشبيليه وما حولها لكل شيء إ ذ ا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إ ن س ا ن هي ا ل أ م و ر كما شاهدتها دول من سره زمن س أ ت أ ز م ا ن وهذه الدار لا تبقي على أ ح د ولا يدوم على حال لها شان والحوادث سلوان يهونها وما لما حل ب ا ل إ س ل ا م سلوان ده ل ج ز ي ر ة أ م ر لا عزاء له سوى له احد وانهد أ ه ل ا ن على ديار من ا ل إ س ل ا م خاويه ة قد ف ر ولها بالكفر عمران حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إ ل ا نواقيس وصلبان يا غافلا وله في الدهر م و ع ظ ة إ ن كنت في س ن ة فالدهر ي ق ض ا ن أ و غافلا مرحا يلهيه موطنه أ ب ع د حمص تغر المرء ض م أ و ط ا ن أ و حاملين سيوف الهند م ر ه ف ة ك أ ن ه ا في ظلام ن ق ع نيران أو أ و راكبين وراء البحر في دعه لهم ب أ و ط ا ن ه م عد وسلطان هل جاءكم ن ب أ من أ ه ل أ ن د ر س فقد سرى بحديث القوم رسبان ولو ر أ ي ت بكاهم عند بيعهم عليهم من ثياب الذل الوان ه بيعهم لهالك الأمر لهالك وطفلة واستهوتك حسن أحزان طلعت مثل الشمس إذ طلعت ك أ ن م ا هي ي ق و د ومرجان يقودها العجل العلج للفحشاء مكرهه العين ب ا ك ي ة والقلب حيران ماذا التقاطع في ا ل إ س ل ا م بينكم و أ ن ت م يا عباد الله إ خ و ا ن أ ل ا نفوس أ ب ي ا ت لها همم ام على الخير أ ن ص ا ر واعوان يا من لذله قوم بعد عزهم احال حالهم كفر وطغيان لمثل هذا يذوب القلب من كبد إ ن كان في القلب إ س ل ا م و إ ي م ا ن إ ن واقع ا ل أ م ة تجسده ذ ه ا ل أ ب ي ا ت و إ ن قيلت قبل مئات السنين ولا أ ق و ل أ ن التاريخ يعيد نفسه ولكن الذل والانكسار وانهزام ل النفسي ب د أ في أ م ت ن ا سقطت ا ل خ ل ا ف ة وغابت الوحده السياسيه ا ل ج ا م ع ة و أ خ ص ي كتاب الله عن منصه الحكم وهزمتنا ا ل ح ض ا ر ة ا ل غ ر ب ي ة ب م ا د ي ة ط ا غ ي ة و ع و ل م ة م د م ر ة ف أ ص ب ح ت النفوس م س ت ك ي ن ة و أ ص ب ح ت القلوب ض ع ي ف ة و أ ص ب ح ن ا لا نهوى إ ل ا السير في ذيل ا ل أ م م بعد أ ن كنا ق ا د ة وبالرغم من ذلك حصل في ا ل أ م ة تشرزم و ق ط ي ع ة و أ د و ل وحروب فيما بينها وفوق ذلك كله غ ا ب ة ا ل ه و ي ة ا ل ص ح ي ح ة و ا ل إ ي م ا ن العميق بالقيم والانتماء الصادق ل ل إ س ل ا م و إ ن ي لو تساءلت م ر ة ث ا ن ي ة ماذا تفقد أ م ت ن ا ا ل إ س ل ا م ي ة إ ن أ م ت ن ا ا ل إ س ل ا م ي ة تفقد دينها وحسب لا تفقد غير الدين إ ن ك لو ت أ م ل ت الثروات ا ل م ا د ي ة من المعادن ا ل م ذ خ و ر ة و ا ل أ م و ا ل ا ل م ن ش و ر ة ا ل م و ج و د ة في أ م ت ن ا لهلك ا ل أ م ر العالم ا ل إ س ل ا م ي يحتوي على سبعين في ا ل م ئ ة من احتياط النفط العالمي ويمتلك خ م س ة وعشرين في ا ل م ئ ة من الغاز الطبيعي العالمي ويملك سبع واربعين في المئه من اليورانيوم م ا د ة أ س ا س ي ة في ا ل أ س ل ح ة ا ل م ش ع ة ويمتلك ستين في المئه من الحديد الموجود في العالم كله العالم العالم ا الأمة إ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي لا يفقد الثروات ا ل م ا د ي ة ولكنه يفقد الثروات ا ل ف ك ر ي ة والمقدرات ا ل ر ج ا ل ي ة في ن ص ر ة الدين والدفاع عنه والذود عن حياضه إ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي يفتقد العلم والتخطيط يفتقد ا ل ع ق ل ي ة ا ل ع ق د ي ة ا ل ر س ا ل ي ة التي تنطلق في تخطيطها وبرمجتها وصناعتها من منطلقات ا ل ع ق ي د ة ومن منطلقات أ ن ه ا أ م ة ر س ا ل ي ة إ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي يمتلك كل ذلك ماذا يفقد العالم ا ل إ س ل ا م ي يفقد العالم ا ل إ س ل ا م ي ثرواته ا ل ف ك ر ي ة وقيمه ا ل ث ق ا ف ي ة وعقيدته ا ل إ ي م ا ن ي ة و إ ل ا بهذه الثروات فقط من البترول والنفط و ا ل أ م و ا ل والماغنيزيوم واليورانيوم والحديد والذهب ب ا س ت ط ا ع العالم ا ل إ س ل ا م ي بهذه المقومات فقط أ ن يكون في م ق د م ة الدول ولكن أ ذ ك ر ا م ن ي ة عمر بن الخطاب وما زلت أ ت م ن ا ه ا وكل مسلم يتمناها س أ ل أ ص ح ا ب ه قال لهم تمنوا قال أ ح د الحاضرين أ م ن ي ت ي صندوق مليء بجواهر اقسمها في سبيل الله قال الثاني أ م ن ي ت ي واد مليء بخيول ليست ل ل ت ج ا ر ة ولا للاستثمار ولا السبق العالمي انما أ ج ع ل ه ا وقفا في سبيل الله قال عمر رضي الله عنه أ م ا أ ن ا أ م ن ي ت ي بيت متواضع مليء برجالي من أ م ث ا ل أ ب ي ع ب ي د ة بن الجراح أ ف ت ح بهم الدنيا و أ ج و ب بهم ا ل ب ق ا ء و أ ن ش ر بهم لا إ ل ه إ ل ا الله نحن نفقد ا ل أ م ن ي ة ا ل ع م ر ي ة نفقد الرجال ك أ م ث ا ل أ ب ي ع ب ي د ة لما أ ر س ل ع م ر بن العاص إ ل ى عمر بن الخطاب يريد مددا قال له أ ر ي د مددا قوامه أ ر ب ع ة أ ل ف مقاتل ف أ ر س ل إ ل ي ه الزبير بن العوام قال أ ر س ل ت لك مددا قوامه أ ل ف مقاتل إ ن ا ل أ م ة تحتاج إ ل ى أ ص ح ا ب خ ن ا ع ا ت و إ ل ى أ ص ح ا ب د ي ن ولذلك أ ج ع ل هذه ا ل ق ض ي ة م ق د م ة للحديث عن م س أ ل ة ش ا ئ ك ة و م ع ق د ة و م ه م ة إ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي تخطفه التنصيب ودخل فيه الاعادي و ع ب ث بمقدراته ا ل ف ك ر ي ة قبل ا ل م ا د ي ة و ت ل ا ع ب بقيمه قبل أ ن ي ت ل ا ع ب بنفقه وبتروله إ ن العالم الغربي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ان العالم, الاسل... إن العالم الكافر يريد تدمير أ م ت ن ا و ا ل ق ر آ ن أ خ ب ر ن ا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إ ن استطاعوا إ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي تعرض لهجمات ش ر س ة ليست إ ن ز ا ل ا ت ع س ك ر ي ة كما في أ ف غ ا ن س ت ا ن أ و في العراق أ و في أ ي د و ل ة من الدول إ ن م ا هو إ ن ز ا ل فكري قبل ا ل إ ن ز ا ل العسكري و ا ل آ ن العالم ا ل إ س ل ا م ي يعاني مشكلات ك ث ي ر ة وسوف أ ق ف في هذه ا ل م ق د م ة مع أ ك ب ر م ش ك ل ة دورنا في م ر ح ل ة السلام ما هو دورنا ك أ م ة في م ر ح ل ة السلام الذي وقع الحديث عن السلام الذي وقع قبل يومين في ن ف ا ش ة في بعض مراحله أ ق و ل ق ض ي ة السلام م ع ق د ة خ ا ص ة بعد أ ح د ا ث الحادي عشر من سبتمبر و أ ص ب ح ت الدول ا ل إ س ل ا م ي ة في م أ ز ق ولذلك حاولت هذه الدول أ ن تحافظ على شيء و أ ن تتخلى على شيء ولكن الذي يجعل ا ل ق ض ي ة م ع ق د ة أ ن ن ا لا نجد تكييفا فقهيا للنصارى في ديارنا هل هم أ ه ل ذ م ة لو كانوا أ ه ل ذ م ة ف إ ن أ ح ك ا م أ ه ل ذ م ة في ا ل إ س ل ا م والدين والشرع م ع ر و ف ة هل هم د و ل ة أ خ ر ى بيننا وبينهم ا ت ف ا ق ي ة و م ع ا ه د ة لا نقول ذلك ل أ ن ه م سيحكموننا من القصر الجمهوري ولهم من الوزارات والشؤون و ا ل ت د ب ي ت و ا ل أ م ر ما لهم ومن ثروات شمالنا ما لهم مع ثروات الجنوب التي لهم هل هم أ ه ل م و ا د ع ة وعهد لا أ ج د ه م أ ه ل موادعه وعهد فاهل ا ل م و ا د ع ة والعهد في شرعنا هم الذين أ ت ي ن ا ديارهم ومانعوا عن ا ل إ س ل ا م وما قوينا على هزيمتهم نجعل بيننا وبينهم اتفاق على أ ن يحكموا بشرعتهم ونحكم بشرعتنا أ م ا أ ن يكونوا في ظل د و ل ة م س ل م ة وهم من رعاياها ومع خصوصيات لهم هذا لا أ ج د له تكييفا فقهيا إ أن ل ا أ ن أ ق و ل أ ن ه ربما يكون من النوازل أ و أ ن يكون من فقه ض ر و ر ة ولكن نتعامل معه باعتباره ليس هو الفقه ا ل أ ص ل إ ن إ ش ك ا ل ن ا ك أ م ة م ن ه ز م ة نفسيا قبل أ ن نكون م ن ا ز م و ن ماديا أ ن ن ا نجعل فقه الضعف فقه أ ص ي ل ة بمعنى إ ذ ا ضعفنا وقلنا يستثنى من ا ل ش ر ي ع ة ينبغي أن ل ا نبرر لهذا نقول استثنيناه من م ا ل ش ر ي ع ة لضعفنا وعدم قدرتنا ولمحافظتنا ا على عموم ا ل إ س ل ا م أ م ا أ ن يقال الدين ا ل إ س ل ا م يستثني ا ل أ ق ل ي ا ت من تطبيق ا ل ش ر ي ع ة هذا حكم باطل ل أ ن ك جعلت حكم ا ف ق ه الضعف هو فقه التمكين قد ت أ ت ي أ ج ي ا ل ق و ي ة و م س ل م ة و ش ج ا ع ة وعندها من ا ل إ م ك ا ن ا ت ما عندها فتخضع ن ن ص ا ر ى فيعيشوا ك أ ه ل ذ م ة في ديارنا تحت أ ح ك ا م ن ا يعطوا ا ل ج ز ي ة عن يد وهم صائرون وذلك ممتد حتى ا ل ق ي ا م ة وحتى يوم الدين ثم مع أ ن ا ل ق ض ي ة م ع ق د ة و ش ا ئ ك ة وصعبه والحرب م س ت ن ز ف ة أ و د أ ن أ ق و ل إ ي ا ك والتفاؤل الكبير أ و التجاؤم الشديد بعض الناس متفائل إ ل ى حد بعيد ب أ ن السلام قد وقع وسبب هذا التفاؤل هو ن ظ ر ة م ح د د ة أ ن تضع الحرب أ و ز ا ر ه ا و أ ن تكف ا ل أ ي د ي و أ ن ت ح ق ن الدماء وهي ن ظ ر ة م ع ت ب ر ة شرعا ولكن السلام يحوي مخاطر لا ينكرها مكابل في السلام من المخاطر ا ل ع ق د ي ة و ا ل ث ق ا ف ي ة و ا ل ق ي م ي ة و ا ل أ خ ل ا ق ي ة و إ ف ر ا د ذلك على السلوك والشارع والمجتمع و ا ل أ م ة ما لا ينكره أ ح د إ ذ ن ما هو المطلوب منا ما, ما هو دور امتنا تجاه السلام القادم كيف نحول السلام لا أ و د أ ن أ ق و ل كيف نتعامل مع السلام أ ق و ل نتعامل مع م ر ح ل ة السلام ل أ ن ي أ و د أ ن أ ؤ ك د م س أ ل ة م ه م ة إ ن السلم في ا ل إ س ل ا م لا يعني النهايه ان السلم في ا ل إ س ل ا م إ ذ ا كان في ح ا ل ة ضعف يعني مزيد تخطيط ومزيد ترتيب ل ل أ و ر ا ق ومزيد ق و ة ومزيد منعه إ ن ا ل د و ل ة ا ل ر س ا ل ي ة لا ت خ ن ع بمعنى إ ذ ا صالحت لا تقول خلاص صالحنا وتكتفي ليس هذا د ع و ة إ ل ى أ ن تنقض العهود والمواثيق لا إ ن الشرع ي أ م ر ب أ ن نفي بالعهود والمواثيق أ و ف و ا بالعهود إ ن العهد كان مسؤولا ولكن ماذا في م ر ح ل ة السلام علينا أ ن نعد العده و أ ن نقوي المجتمع و أ ن نزيد من العلم و أ ن نعتني ب ا ل ت ر ب ي ة و أ ن نقوي النفي وأن نفع الأمور、كثيرة. لأن نفع تستطيع رسالية لا كثيرة تحدها بحدود ولعل تمنعها الحواجز إ ن ه ا تخترق الدول والمجتمعات ل أ ن رسالتها جاءت بذلك أ ي ه ا الاحبه ينبغي أن ل ا تحكموا على السلام الذي يجري في السودان بمعزل عما يجري في العالم بمعزل عن ا ل ق ر آ ن المؤلف الذي أ ل ف ت ه أ م ر ي ك ا الذي فيه صور م ح ر ف ة وسموه الفرقان الحق زورا مكذبا وبهتانا يريدون ليطفئوا نور الله ب أ ف و ا ه ه م ويابى الله إ ل ا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أ ر س ل رسوله من هدى ودين الحق ليظهره على د ي ن كله وكفى بالله شهيدا إن أمريكا علفت مع إسرائيل إنا وإنا أنفت قرآن نوره والله يحفظ كتابه وقرآنه إننا نحن نزل الذكرى وإنا لو نحافظون وفيه صورة صورة الوصية يعني والنصارى كويسين أمريكا مع متم اسم خليكم مع وما الذكرى صورة صورة يحفظ وفيه الوصية اليهود تشيلوا كتابه والله والله السلاح وبدقول لو وما تفعلوا يريدون تجريد ا ل أ م ة من خصائصها يريدون إ ف ر ا د ا ل أ م ة من محتواها يريدون ه ز ي م ة ا ل أ م ة في كتابها وثوابتها ل أ ن في ا ل ق ر آ ن ثوابت لا يستطيع احد على مر التاريخ والدهور و ا ل أ ز م ا ن والدول والجماعات و ا ل أ ن ظ م ة والطوائف ا ل إ س ل ا م ي ة وغير ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن تمحو اثاره فاثاره ب ا ق ي ة على مر التاريخ وعلى مر ا ل أ ز م ا ن إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض و م ا عليها الى ان ي عليها الى ان ي ا ل عيسى عليه السلام فيكسر الصليب ويضع ا ل ج ز ي ة ويقتل الخنزير ويرسط ا ل إ س ل ا م وينصر العدل وتعم لا إ ل ه الا الله والوحدانيه ة العالم ل ك ويصلي عيسى ص ل ب العالم ة ر س و الله الله صلى ل الله وسلم ل ي ه و خمس ص ت في ا ي و والليلة ويصلي و إمام المسلمين ا خلف ح كله م م يعتم ه به وبه يعتم إن هذا يغتدي يعني إن أن ا ص ر ا ع طويل و أ ن ممتد تنظر بلادنا لا إلى يحصل ما سوداننا في وفي من منظار ما, ما يحدث في السودان فقط إ ن هذه م ن ظ و م ة ع ا ل م ي ة الغرض منها م ح ا ر ب ة ا ل إ س ل ا م في كل مكان و إ ل ي ك ا ل أ ر ق ا م و ا ل إ ح ص ا ء ا ت التي تتحدث عن ا ل ت ن ص ي ر في العالم وعن ا ل ت ن ص ي ر في السودان ا ل ت ن ص ي ر في العالم يمتلك 206 مليون كمبيوتر ألف ويمتلك ألف كل في و931 سنة جهاز ينسخون ث م ا ن ي ة بلايين ن س خ ة من الكتب هذا ا تنصيب في العالم إ ن فيلم الام المسيح ا ل أ خ ي ر الذي عرض في مئه سبعه وتسعين دوله وشاهده ق ر ا ب ة الاثنين و ا ل ث ل ا ث ة مليار ن س م ة فيه مسلمون هذا الفيلم كلف مليارات الدولارات فيلم آلام المسيح. إن النصرانية في المسيح النصرانية آلام العالم إذا لكم عن منظمة إذا اتحدثت واحدة إن عن وهي م ن ظ م ة S.O.S و ه ي م ن ظ م ة ن ص ر ا ن ي ة تعمل في مجال تنصير ا ل أ ط ف ا ل فقط تخصصها ا ل أ ط ف ا ل اللقطاء والفقراء والذين لا ا ب ا ء لهم تنصرهم ميزانيتها في ا ل س ن ة خ م س ة مليار دولار خ م س ة مليار دولار هذا المبلغ الضخم ج م ع من س ت ة مليون موظف ي ق ط ع منهم من رواتبهم شهريا مبلغ من المال بطواعيتهم واختيارهم يذهب إ ل ى م ن ظ م ة S.O.S من أ ج ل أ ن تنصر أ ب ن ا ء المسلمين في العالم شيء غريب هذه ا ل م ن ظ م ة لها واحد واربعين س ن ة ا م ر أ ة ن م ز ه و ي ة تدفع مئه دولار مبلغ بسيط مئه دولار سنويا لهذه ا ل م ن ظ م ة على مدار واحد و أ ر ب ع ي ن س ن ة لم تتخلف شهرا واحدا واحد و أ ر ب ع ي ن س ن ة الملا ا ل ن م س ا و ي ة ب تدفع م ي ة دولار شهريه ا م ر أ ة أ ل م ا ن ي ة دفعت لهذه ا ل م ن ظ م ة ا ل ت ن ص ي ر ي ة ث ل ا ث ة مليون دولار ف ا ك م ر ة في أ و ر و ب ا دفعت لتنصير أ ط ف ا ل المسلمين ث ل ا ث ة مليون دولار السؤال الذي يطرح نفسه أ ي ن رجال ا ل أ ع م ا ل أ ي ن أ ص ح ا ب ا ل أ م و ا ل أ ي ن الموظفون في السودان ستقول أ ن ك محتاج وأنك او نرات الضعيف و أ ن كذا إ ن ا ل أ م ة التي لا يدفع أ ب ن ا ؤ ه ا و ي ق ط ع و ن من رواتبهم لا تنتصر إ ن جعل الدين هو م س ؤ و ل ي ة الدوله لا, لا يفي بما نريد وينبغي أ ن نعلم في المرحله ا ل ق ا د م ة ا ل د و ل ة لن تستطيع أ ن تحمي الدين ل أ ن معها شركاء بنسبه خمسين في الميه معهم في وفي الوزارات وفي ا ل س ل ط ة ينبغي أ ن يحمي ل م ج ت م ع دينه و أ ن تحمي ا ل أ م ة نفسها و أ ن نحمي عقيدتنا ب أ ن ف س ن ا من ا ل م ر ح ل ة ا ل ق ا د م ة من مراحل السلام فيها من المخاطر ما فيها هذه الارقام و ا ل إ ح ص ا ء ا ت المخيفه للتنصيب هل تعلم أ ن المفرغون رسميا من أ ج ل التنصيل يتحركون من إ ن ج ل ت ر ا و أ ل م ا ن ي ا و أ م ر ي ك ا وفرنسا والنرويج والدنمارك ست دول يتقاضون سنويا ثمانيه بلايين دولار, 8 بليون دولار هي مثريات ورواتب كل هذا التنصيل ينصب على إ ف ر ي ق ي ا والعالم ا ل إ س ل ا م ي لا يوجد مكان غير العالم ا ل إ س ل ا م ي هل تعلم أ ن ه في العام الفائض وزع في, إمريكا في, في افريقيا مليار إ ن ج ي أيها ل نحن في غ ف ل ة ولكن ح ك م ة الله ا ل أ م و ا ل ض خ م ة والنتائج ض ئ ي ل ة هذا اعتراف ب أ ن ف س ه م قالوا ما أ ن ف ق ن ا ه من الدولارات ضئيل ا ل ن ت ي ج ة ض ئ ي ل ة ب ا ل ن س ب ة لما أ ن ف ق ن ا وهذا مصداق ن قوله تعالى إ ن الذين كفروا ينفقون أ م و ا ل ه م ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم ح س ر ة ثم يغلبون والذين كفروا إ ل ى جهنم يحشرون ا ل إ س ل ا م دين حي قوي في مبادئه قوي في قيمه قوي في اعتقاده ل أ ن ه قائم على ا ل ف ط ر ة و ا ل و ح د ا ن ي ة و ب ق ي ة ا ل أ د ي ا ن متهاويه م ت ه ا ل ك ة ل أ ن أ ص ا ب ع البشر قد عبثت فيها و ع ي د العابثين قد طالتها تحرفت فالله ث ل ا ث ة وذلك لا يستقيم والبشر يقدسون وذلك لا يستقيم و ا ل ا ر ط ب ا ط بالله يوم في ا ل أ س ب و ع وذلك لا يستقيم أ ن ترتبط برب ا ل أ ر ض والسماوات يوم واحد في ا ل أ س ب و ع دون بترانيم وترتيلات ورقصات وتمايل إ ن ا ل إ س ل ا م يحفظ نفسه أ م ا التنصيب في السودان أ ر ق ا م ه خ ط ي ر ة و م خ ي ف ة جدا إ ذ ا كان النصارى عندهم مئه واربعين مركز اجتماعي لتقديم الخدمات هذه منظمات ت ن ص ي ر ي ة ص ر ف ة ومئه وثلاثه عشر مركز صحي ومستشفى ومستوصف عندهم ما يقارب الستمئه وستين م د ر س ة و م ع حتى ن س و داخل السودان حتى ل تستطيع أ ن تتصور هذه ا ل أ ر ق ا م والسودان ف ي و ك ب ست عشر ك ن ي س ة في شلبي ا ر ب ع م ا ئ ك ن ي س ة داخل الخرطوم الف و س ت م ئ ه ك ن ي س ة في أ ن ح ا ء السودان غير جنوب السودان هذا في السودان المسلم أ ض ف إ ل ى ذلك ميزانيات المنظمات و ا ل آ ن ج و ن ج ر ا ن جايب معاه ا ر ب ع م ا ئ منظمه ت خ ش وتعمل داخل السودان باعتبارها منظمات ه ذ ا مما هو مشروط عليه جايب معه اربعمئه م ن ظ م ة م ن ظ م ة الكتاب المقدس أ ن ف ق ت في السودان ث م ن ي ه عشر مليون دولار في س ن ة من السنوات لتنصير أ ب ن ا ء المسلمين هذا التنصير لو كان في الجنوب قلنا والله هذا حقه م لهم الحق أ ن ينصروا في الجنوب أ م ا أ ن يتم وسط المسلمين هذا هو المخيف والمقلق والمزعج جدا و ا ل إ ح ص ا ء ا ت التي بحثت عنها ولم أ ج د ه ا عدد من تنصر من أ ب ن ا ء المسلمين فصار ن ص ر ا ن ي ة هذه أ س م ع عنها ولا أ ج د رقما م ح د د ا إ ن ن س ب ة التوالد وهذا هو المخيف إ ن ن س ب ة التوالد وسط القبائل ا ل ن ص ر ا ن ي ة في السودان بنسبه ة 7 م ن 10% ا ن ي ه و س ب ا ئ ل ا ل م س ل م ة في ش ر ق السودان و غ ر ب ه ووسطه و في الميه ن س ب ة التوالد يخوانا بعد همومتاثر س ن ة سوف تتغير ا ل ب ن ي ة ا ل د م و ر ا ف ي ة ا ل س ك ا ن ي ة و ا ل ا ج ت م ا ع ي ة في السودان وربما يحكمون النصارى ليس ب ا ل م ن د ق ي ة ولا بالمعاهدات إ ن م ا بصناديق الاختراع إ ذ ا كان نسبه التوالد وسط النصارى تسعه في الميه نحن اثنين في الميه اثنين في الميه كل القبائل ا ل م و ج و د ة في الشرق وفي الغرب المسلمين بيتكاتلوا يعني الناس بيموتوا مسلمين يا لها من م أ س ا ة عجيبه يا لها من, يا لها من معادلات ص ع ب ة في سوداننا والله السودان يمر على م ر ح ل ة من ا ل خ ط و ر ة بمكان إ ذ ا كانت القبائل في الغرب والشمال والجنوب و ا ل أ و ا ص ل تتوارد بربج 2 بنسبه تسعه في الميه الفرق كبير والبول شاسع أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هذه ا ل أ ر ق ا م و ا ل إ ح ص ا ع ا ت الغرض منها التمهيد ل م ع ر ف ة ما يحاك ضدنا في ديارنا أ ق و ل إ ن الواجب ا ل أ و ل في ظل م ر ح ل ة السلام ل ل ا س ت ف ا د ة منه كيف يستفيد ا ل إ س ل ا م ويستفيد المسلمون من السلام هذا هو همي والله أنا ما ع ن د ه م البترول والقروش والناس ارتاحوا ده اهم كتير اين الامه س ل ي ا ل م ة ا ل م س ل م ة في ظل السلام ث م ا ن ي ة م ص ل و ب ا ت و ث م ا ن ي ة موجهات ينبغي أ ن نكون عليها في ا ل م ر ح ل ة ا ل ق ا د م ة وفي تقديري لو أ ن ن ا استطعنا أ ن نقيم هذه الثماني موجهات أو الثماني او ل مصلوبات ث م ا ن ي أ القليل منها ربما نستطيع أ ن نجعل ع م ل ي ة السلام خيرا وصالحا ل ل إ س ل ا م والمسلمين ا ل أ م ر ا ل أ و ل اجتماع ا ل ك ل م ة و و ح د ة الصف بعيدا عن الاستقطاب السياسي إ ذ ا دخلت ا ل أ ط ر ا ف ا ل س ي ا س ي ة من أ ج ل تكبير ا ل ك م وتوسيع ا ل ر ق ع ة و ز ي ا د ة ا ل أ ع د ا د لا تتم و ح د ة إ س ل ا م ي ة نريد اجتماع ك ل م ة ووحده صف في ظل الظروف ا ل ر ا ه ن ة ا ل ص ع ب ة بعيدا عن الاستقطاب السياسي واحد اثنين ت ق و ي ة النسيج الاجتماعي والاهتمام ب ا ل أ س ر ة والطفل و ت ق و ي ة وتحصين ا ل أ م ة قيميا وذلك يحتاج إ ل ى د ع و ة ك ب ي ر ة و إ ل ى بذل كل الجهود في ا ل د ع و ة والتجمعات وتحصين الشباب و ا ل ا ش ر ط ة والكتب والمنشورات مش ا ل م ش و ر ا ت السياسيه عشان ما بدو ي ع م ل لي م ش ك ل ة بعد الخطبه ي ق و ل د و ان ت ط ل ع منشورات في ظل السلام هذه ا ل ش و ر ا ت تعرف ا ل أ ج ي ا ل بدينهم تتحدث عن ا ل إ س ل ا م عن محاسنه بلهجات ولغات م خ ت ل ف ة هل تعلم أ ن فيلم آ ل ا م المسيح ترجم إ ل ى مائتين واحد و ا ر ي ن لهجه والان يريدون ز ي ا د ة م ي ة ل غ ة و ل ه ج ة غير ا ل أ و ل ى يعني حيكون آ ل ا م المسيح نشرف ي العالم ب ث ل ث م ا ئ واحد واربعين ل غ ة و ل ه ج ة لذلك لا بد من ت ق و ي ة النسيج الاجتماعي والتركيز على ا ل أ س ر ة والتماسك ويلعب الدور في هذه ا ل م س أ ل ة الاباء و ا ل أ م ه ا ت والعلماء والمفكرون ثالثا ا ل ا س ت ف ا د ة من الثغرات ا ل م و ج و د ة في ا ت ف ا ق ي ة السلام و أ و ل ى هذه الثمرات ا ل د ع و ة في الجنوب من يحول بيننا وبين ا ل د ع و ة في الجنوب وضعت الحرب أ و ز ا ر ه ا نريد أ ن نحمل رحالنا ونذهب إ ل ى الجنوب وندعو أ ب ن ا ء الجنوب إ ل ى ا ل إ س ل ا م فهذا متاح ينبغي أ ن يكون متاحا وينبغي أ ن تستفيد ا ل د و ل ة من أ ن تجعل هذا قانونا وإذا منع, من منع شخص ينبغي ان تقف ا ل د و ل ة في هذا موقفا والثغره ا ل ث ا ن ي ة ا ل ا س ت ف ا د ة من الحريات م س ا ح ة الحريات التي سوف تاتي ينبغي ان نخرج الى الميادين ان نخرج الى الاستاد ان نخرج الى الشوارع لا نتهم احد ولا نطعم في احد ولا نسيء ل احد ولكن ندعو الشباب الى ديننا ندعوهم الى ا ل ا س ت ق ا م ة ندعوهم الى ترك المنكرات ن د ع و ا ل ب ن الى ت ا ل ح ج ا ب ندعوهم هم الى الاسلام ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن هذا ا ل ر ا ب ع خامسا لا مكان في م ر ح ل ة السلام ل أ ن ص ا ف الرجال ا ل م ر ح ل ة للرجال ولا مكان لشباب يلهو ويرقص ويضيع ويتيه و أ ن ا أ ت و ق ع عوده و أ و ب ة كبيره من الشباب و ص ح و ة ك ب ي ر ة و ع و د ة إ ل ى المساجد ورب ض ا ر ة ن ا ف ع ة أ ي ه ا الشباب يراد ب ذ ي ن ك م الكيد ويراد ب إ س ل ا م ك م ا ل م ح ر ليس عن طريق السلاح إ ن م ا عن طريق أ ن تكون أ ن ت نعما من معامل الهدم و أ د ا ة من أ د ا ه التخريب فاياك أ ن تكون أ د ا ة لغيرك اياك أ ن تضيع زمنا في الملاهي والمراقص وعلى ضفاف النيل اياك أ ن تضيع زمنا أ م ا م الفضائيات احفظ عقلك واحفظ قلبك واحفظ ذ ك ر ك واحفظ وجدانك ل ل أ م ة نحن نريدك أ ي ه ا الشاب فلا مكان للشباب ولذلك هذا دور الشباب فقط أ ن يقلع الشباب التائه والذي يرتكب المحرمات عن المحرمات والشباب المستقيم الذي أ ت ى المساجد دوره قادم سادسا إ ن مما ينبغي أ ن يستفاد منه العلم والتخطيط والاعتناء بذلك أ ي ه ا الاحبه الشباب ينبغي أ ن يتوجه إ ل ى العلوم ا ل ن ا ف ع ة والا يضيع الزمن إ ن الحرب التي بيننا وبين أ م ر ي ك ا حرب معمل وحرب علم قبل أ ن تكون حرب ع س ك ر ي ة أ و حرب ث ق ا ف ي ة أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ن أ م ر ي ك ا تنفق على البحث العلمي خمسه واربعين في المائه من ا ل م ي ز ا ن ي ة العامه 45 من الميزانية. نص ا ل م ي ز ا ن ي ة علم السودان ينفق على البحث العلمي ثلاثه وعشره في ا ل م ئ ه من ا ل م ي ز ا ن ي ة واحد صحيح ما تامل و أ م ر ينبغي ك ا ت ف ق مصر ح ث العلمي أندونوسيا أمريكا الميزانية من من من ي تنفق تنفق ن ب في ا ل م ر ح ل ة ا ل ق ا د م ة أ ن نعتني بالعلوم والفكر أ ن نعتني ب والتخطيط أ ن نعتني ب هذا سادسا سابعا ان مما ينبغي أ ن يكون في ا ل م ر ح ل ة ا ل ق ا د م ة التخطيط ل ل د ع و ة ووضع المناهج ا ل م ن ا س ب ة ل د ع و ة غير المسلمين م ع ر ف ة النهجات والنفسيات والقبائل والمداخل وينبغي أ ن نكرس من د ع و ة غير المسلمين في ا ل م ر ح ل ة ا ل ق ا د م ة وهذا يحتاج إ ل ى منهج يوضع و إ ل ى علم يرتب له و إ ل ى عقول تفكر أيها الأحبة أسأل أن وأن ينصر والمسلمين يذل والمشركين الله تعالى أن ينصر الإسلام الشرك و أ ن يعلي بقوته و ق ه ر ه هذا الدين إ ن ه يذلك و القادر علي ه و صلى الله و سلم م بارك على نبينا محمد آ ل ه و ص ح ب ه و سلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة و ا ل سلام على رسول الله و على آ ل ه و ص ح ب ه و من و ا ل ا ه ا ل م و ج ه ا ل ث ا م ن و ا ل أ خ ي ر لا بد من إ ع ل ا ء قيمت ا ل ط ح ي ة و البذل و ا ل ع ط ا ء إن ب ع ض الناس يستقل فقر ضعفاء المسلمين ليبث باطلا ف أ ي ن أ غ ن ي ا ء المسلمين ليحدثوا التوازن ويعادلوا ا ل م س أ ل ة ينبغي أ ن يكون فينا ا ل م ر أ ة التي تعطي راتب شهري مقتطع منها من أ ج ل أ ن يعز الدين و أ ن تنشر ك ل م ة الله ينبغي ان يكون, فيها أن يكون فينا الموظفون الذين يجتمعوا ويقتطعوا راتبا من أجل أ ن يجعلوه في مايو أ و في أ ط ر ا ف ا ل ع ا ص م ة أ و في الدلنج حيث م ع ر ك ة ك ب ي ر ة م ع ر ك ة ليست ظ ا ه ر ة ل ل إ ع ل ا م م ع ر ك ة القيم م ع ر ك ة ا ل أ م بخيته في مستشفى ا ل ف ا ا ل و ل ا د ة في الدلنج و م ع ر ك ة المسلمين الذين هم معهم من التعب والشقاء والحرمان والله ذهبت إ ل ى م ن ط ق ة في جبال ا ل ن و ب ة وجدت ا م ر أ ة ع ا ر ي ة كما ولدتها امها إ ل ا من ج ل د ة تضعها على س و أ ت ه ا في ر ي ر ينتجلن ماء بالقرب منها ا م ر أ ة تلبس الحجاب ا ل ش ر ع الكامل حتى النقاب م غ ط ع ه من وشه وجملتيات و ل ا ب س ع ب ا ي ة و خ ي م ة سبحان الله ما هذا الفرق فعلمت لما س أ ل ت أ ن في هذه ا ل ق ر ي ة ثلاثه الف وثن ي ثم أ ل ف مسلم ونحن خ م س م ي ة نصران ي والمعركه ق ا ئ م ة بين هؤلاء ايها ا ل إ خ و ة إ ن هذه ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة ص ع ب ة أ ي ن البر والعطاء م ر ح ل ة السلام تحتاج إ ل ى إ ن ف ا ق عن المشروعات تحتاج إ ل ى استفزاز و إ خ ر ا ج مكنون قيم الخير ا ل م و ج و د ة في شعبنا طرحنا مشروع المظلات يوم ا ل ج م ع ة فجاء يوم ا ل ج م ع الجمعة بعد ص ل ا ة العشاء رجل وقف عند الباب وناداني و أ خ ب ر ن ي أ ن ه مغاوى و أ ن أ ح د المصلين قد تكفل ب م ن ا ء ا ل م ظ ل ة بكاملها من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا وها هي قد بدت وسوف يقوم ب ت ك ي ف ه ا وبوضع مبردات الماء فيها وهو يفعل هذا لروح أ ب ي ه ويطلب منا أ و ل ا أ ب ى ان يعلن عن اسمه ولكن قال أ د ع و الله ل أ ب ي فالله يعرفه ويعرفني وقولوا اللهم ارحبهم في قبره ووسته الرحمه ة و ا ل ل لقد لهذا البر العجيب هذا الشعب أجزل قتل الدين والله دل الدين قيم يثقون متأكد عجبت يغتطع جهة مرتبة مرتب هذا فيه أنا ناس لا يمكن في يمكن يكون من أن أن إلى يمكن أ ن تجعل هذا المرتب فعلا مشروع لدعم ا ل إ س ل ا م والمسلمين ينبغي أ ن نقارن بين ا م ر أ ة ا ل م ا ن ي ة و ا م ر أ ة في الكاميرون عمرها ثلاث س ن ة وجدها أ ح د ا ل د ع ا ت في الكاميرون وقف جدا نسوان لا سلبس ا ل أ ف ا ر ق ة و م ع ه ا نسوان مصابين بالجذام عندهم مرض الجذام وقف استغرب قلت ش و هذا م ر ة خ و ا ج ي ة والناس زنوج قالوا هذه ا م ر أ ة من النرويج عمره ثلاثين س ن ة أ و و ا ح د و ثلاثين س ن ة آ ت ت من النرويج وتعلمت ل غ ة هؤلاء ا ل أ ه ا ل ي من أ ج ل أ ن تبلغهم ر س ا ل ة ب ا ط ل ة من أ ج ل أ ن تدخلهم في ا ل ن ص ر ا ن ي ة أ ي ن أ ب ن ا ء المسلمين أ ي ن أ ن ش ط ت ن ا أ ي ن عطاؤنا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ينبغي أ ن لا نبكي إ ل ا على أ ن ف س ن ا ا ل م ر ح ل ة ا ل ق ا د م ة م ر ح ل ة ح ر ج ة تحتاج إ ل ى عطاء ونبغي و آ خ ر والحمد لله قد تكفل ببناء ا ل م ظ ل ة ا ل ث ا ن ي ة و ب د أ فيها والله لقد عجبت لهذا الشعب و ا ل ب ا ر ح ة أ ر س ل ت إ ل ي ا م ر أ ة مبلغ من المال كبير ملفوف في كيس لا تريد أ ن تفصح عن اسمها قالت أ د خ ل و ه في ا ل م ظ ل ة قلت لها المظلات قد انتهت عندنا مشروع تكييف المسجد لو أ ر د ت ي قلت ل زولا دان قروش رجعنا دا ا ر و ش لو اردت اعيدي إ ل ي ن ا المال و إ ن لم تريدي الله يتقبل منك و ا ل آ ن نطرح مشروع تكييف المسجد ك أ د ن ى مشروع للاختبار أ د ن ى مشروع ل ن ص ر ة الدين ل ت ك ي ف المسجد بعد ا ل ص ل ا ة في نص المسجد يجلس الطاهر ا ل خ و ا ج معه أ ع ض ا ء اللجنه ة و م ع م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 يخاطبه خائلا امطري حيث شئت ف إ ن خراجك سوف يحمل إ ل ي ن ا وخرج ا عقبى منافع يريد فتح شمال إ ف ر ي ق ي ا يقود الجيوش وخلد ذلك إ ق ب ا ل في ر أ ئ ي ه م ش ه و ر ة لم تنس إ ف ر ي ق ي ا ولا صحراؤها سجداتنا و ا ل أ ر ض تقذف نارا كنا نقدم للسيوف صدورنا لم ن خ ش يوما غاشما جبارا ف ك أ ن ظل السيف ظل ح د ي ق ة خضراء تنبت حولها ا ل أ ز ه ا ر قم يا بلال و ا د نشيدك للورى للعالمين و س ج ل ا ل إ ن ذ ا ر و د ع التماثيل التي قد صورت جزدا ومزق عبدها الخوار دخل ع ق ب ة وبلغ القيروان ف إ ذ ا هي غ ا ب ة غ ا ب ة فيها الوحوش قال أ ب و نعيم ا ل أ ص ف ه ا ن ي في الحليه نزل ع ق ب ة بن عامر من على فرسه ومعه ث ل ا ث ة عشر من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ا ب ة كلهم ماتوا لا في آ خ ر عهدهم فضلوا ثلاثه عشر ثلاثه عشر صحابي بس والثلاثه عشر فضلوا ما قالوا خلاص نحن زمان الرسول اتقبل منا ن وقاتلنا معه ا ومشينا معه ا وحضرنا معه ا كفاء ي ل ل دخلنا لا بعد ما ر ج ي ن ي جهد ا و ا في الدين ما ر ج ي ن في سبيل الله ثلاثه عشر ناداهم قال أ ي ن أ ص ح ا ب محمد قال لقوم في م ؤ خ ر ة الجيش ماذا يريد ان يكونوا قوات أ ت و ا إ ل ى ا ل م ق د م ة أ و ق ف ه م صف ثلاثاشر و أ و ق ف الجنود بعدهم صفوف ووقفوا أ م ا م ه م وخاطب الوحوش قال يا ع ي ّ ت ه ا الوحوش ا ل ض ا ر ي ة والسباع ا ل ك ا س ر ة هذه وجوه أ ص ح ا ب محمد جئنا بلا إ ل ه إ ل ا الله صادقين الله بيننا وبينكم قال الجنود ر أ ي ن ا الوحوش تحمل صغارها وتولي هاربه وتفسح الطريق وفي محل ا ل غ ا ب ة وضع ع ق ب بن نافع القيروان وبنى المسجد وصلى فيه وصلنا وركع ص ل ى و فيه ث ل ا ث ة عشر من أ ص ح ا ب الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبلغ ع ق ب بن نافع المحيط الاطلنطي وغاصت قوائم فرسه في المحيط وتحدث في ا ل أ ف ق الرحم الفسيح د ا و ي ة م ج ل ج ل ه عبارات ق و ي ة قائلا لو أ ع ل م و ا ان خلف هذا البحر بلاد لخطها في سبيلك فاشهد ربي نحن أ م ة خلقنا أ م ة م ت و ث ب ة خلقنا أ م ة رساليه ف إ ي ا ن ا أ نخنع ن اعيد و ب س ر ع ة ا ل ث م ا ن ي ة ملامح و ا ل ث م ا ن ي ة مطلوبات و ا ل ث م ا ن ي ة موجهات ل م ر ح ل ة السلام اجتماع ا ل ك ل م ة و و ح د ة الصف ت ق و ي ة النسيج الاجتماعي وتحصين ا ل أ م ة قيميا ا ل ا س ت ف ا د ة من ثغرات السلام د ع و ة غير المسلمين في بلادهم و وال... ا س ت ف ا د ة من الحريات ا ل م ت ا ح ة رابعا ا ل ا س ت ف ا د ة من ثغرات السلام في تطبيق ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة و أ و د أ ن أ ق و ل هنا ك ل م ة أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الغرب كان كلما أ ر د ن ا أ ن نطبق الشريعه قام و أ ر ا د أ ن يجعلنا في الدول ا ل ر ا ع ي ة ا ل إ ر ه ا ب و ا ل آ ن باتفاق سوف يطبق ا ل إ س ل ا م وتطبق ا ل ش ر ي ع ة ولكن أ ق و ل ا ل ش ر ي ع ة بمفهومها الواسع تصحيح ا ل ع ق ي د ة واستمرار ا ل ع ب ا د ة وحسن ا ل م ع ا م ل ة و ا ل أ خ ل ا ق و إ ق ا م ة الحدود والجنايات الشريعه بمفهومها الواسع ا ل آ ن ينبغي أ ن تطبق و أ ن ا أ ح م ل الحكومه م س ؤ و ل ي ة ا ل آ ن كان ما طبق و ا ل إ س ل ا م على المسلمين في الشمال بعد الحكومه الشيشيله ا ل آ ن الكفار و قال ق ا لهم, لهم طبقوه على المسلمين في ا ل ع ا ص م ة ثاني ب ع د ه ن نشوف ما في ح ج ة ثانيه ا ل آ ن العذر انتهى مش قالوا تبوء في المسلمين أو في العاصمه ح ي ا س ل ر م ا ن ج و ا ه ا ولا مجواها ا منصور خالد بعدين ش ن و ك كذا يقولون مجواها منصور خالد بعدين ش ن و م س ل م ي ن و ل و ن مجواها مسلمين ولكن حكمت و ة ك و ن ج ا د ة لعبد ع الحدود كان ج ف ا عتيات ما ي ق و ل و ا لي موقع ع له ي رجل م ز ا ن ي مالكو كافر دق المسلم زينا مالكو مثل ما ينبغي أ ن نستفيد من هذه ا ل م س أ ل ة بمعنى ما في ح ا ج ة اسمها الغرب حيجيب ضدنا الغرب حذر والتوقيع النهائي في واشنطن تانجنو ا ل ش ر ي ع ة تطبق في الشمال ا ل ش ر ي ع ة بمفهومها الكامل ب ا ل ع ق ي د ة و ا ل ع ب ا د ة و ا ل أ خ ل ا ق والعدل وبسطه والقيم والتكافل كل شيء شرعي بما فيها ا ل ع د و د تطبق ينبغي أ ن يستفاد من ه ذ ه ا ل م س أ ل ة لا بد من إ ن ه ا ء ح ا ل ة الانشطار ا ل و ل ا ئ ي ة القابعه في نفوسنا بين النظم و ا ل أ ح ز ا ب ا ل س ي ا س ي ة وبين الولاء لديننا وشرعنا ك ف ا ي ة تنتهي ح ا ل ة الانشطار ا ل و ل ا ئ ي ة ينبغي أ ن ي ك و ن ولا ء ن ا لله ولا ء ن ا لله بعد ا ل ش ر ي ع ة تقام ع ل ا ن ي ة تقام بعد ا ل ش ر ي ع ة ع ل ا ن ي ة م ش ت ق و ل تستثنوا غير المسلمين ا ه س ت ث ن ه م المسلمين درا ك ف و ش ه م تطبق على ا ل ش ر ي ع ة على ما يطبق ينبغي أ ن تستفاد من هذه ا ل ج ز ئ ي ة و أ ن ا أ ر ى أ ن ا ل ح ك و م ة ينبغي أ ن تعض بالنواجذ تقيم ا ل ش ر ي ع ة وليس ا ل أ م ر أ ن تقطع ا ل أ ي د ي إ ل ه ا ا ل ا خ و ة ولا أ ن يرجم الزاني فقط للقتل ولكن ا ل أ م ر تطهير المجتمع و م ح ا ر ب ة الفساد بكل أ ن و ا ع ه و أ ش ك ا ل ه وينبغي أ ن تقام ا ل ح ز ب ة ا ل م ب ر ج ا ت ديه نصرانيات أ ه نحن في شريعتنا ما الخل نمشو كده من, من ب ك ر ة دي ح س ب ل ت و ق ي ع يمسكون طوال النعوم اللابسات ضيق واللابسات مشرد بالتحك واللابسات البناطين واللابسات الكاشفين ل ينبغي فشم في ذلك ديال دي ملكو كده أفتح لهم ديالنا ا ل ا س ت ف ا د ة من هذه ا ل ج ز ئ ي ة خامسا لا مكان لشباب تائه في مناهي ومراقص ينبغي أ ن يكون الشباب جاد سادسا لا بد من الاعتناء بالعلم و ا ل ت ر ب ي ة والمناهج وتصحيح ا ل أ م ر والاعتناء بالعلم ا ل أ ك ا د ي م ي والعلم المادي وسط الشباب ثم لا بد من الاعتناء ب د ع و ة وتكثيف الجهود في د ع و ة غير المسلمين بوضع المناهج ا ل ص ح ي ح ة ا ل م ن ا س ب ة و أ خ ي ر ا لا بد من إ ع ل ا ء قيم البذل والعطاء والجهاد و ا ل ت ض ح ي ة في ا ل م ر ح ل ة ا ل ق ا د م ة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 ويحكم فيها الشرع الحكيم يا رب العالمين اللهم اصلح ا م ت ن ا وولاه امورنا اللهم ه ي لهم ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة اللهم قودهم اليك ليقود الناس اليك يا رب العالمين اللهم وفقهم للحكم بشرعك وبكتابك و س ن ة نبيك يا رب العالمين وصدى وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم واقم الصلاة على اللهم نبينا آله محمد